A'udhu Billahi Minash Shaitanir al-Shaytan rajim bismillahi amma yatesaa. <عظيم> الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون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 وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ما جاء لينخرج به حبا ونباتا وجننت الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا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 ما كانت مرصدة للطاغين ما أبا لبثين فيها أحقابا لا يزوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميم الساق جزاؤه فاق إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بأياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حَدَائِقَ وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء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 يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن